إِنَّ أُولَٰئِكَ مُتَبَرُّمٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضْلٌ لَّكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ